هو الذي أَنزَلَ من السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ يُنْبِتُ لكم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 أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ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 Jannah tuh ada ni, yang masukronnya terjadi di bawahnya air, mereka di dalamnya dapat apa yang mereka inginkan. Demikian juga Allah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 فسيروا في الأرض فاظرو كيف كان عاقبة المكذبين إلَّا تحرص على هدىهم فإن الله لا يهدي من يضل وَمَا لَهُم مِن نَاصِرِينَ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 وَلَوْ نَأْخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مَّسْمَىٰ فَإِذَا جَاءَ جعلهم لا يستأخرون ساعته ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنة لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون Allah, lقد أرسلنا إلى أمن من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا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 في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرح ودم لبنا خالصا سائضا للشاربين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 برب الله مثلا عبدا منك لا يقدر على شيء ومرزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجرأ هل يستون الحمد لله فالأكثرهم لا يعلمون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 الأعاجز تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاث ومتاع إلى حين.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 وَإِذَا orang الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا bersaksi bahwa tidak ada yang beriman kepada Allah dan tidak ada yang beriman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 ولا تكونوا كاللاتين نقضت وزلها من بعد قوه ان كفا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكونوا امه هي اربا من امه انما يبنوكم الله به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 <سؤال> انما صمتانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون واذا بدلنا ايه متا كان ايه والله اعلم بما ينزل قالوا إنما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 Lisanul yang meliputinya agem, dan ini lisan Arab yang jelas. Inilah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat Allah, dan Allah tidak mengampuni mereka, dan mereka akan بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن شرح بالكفر صدرا، فعليهم غضب من الله، فعليهم غضب من الله، ولهم عذاب عظيم.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 Innam harrom araykom al mietatad dam walahma al khizar wa ma auhilla lil ghairillahi bi fa man yutru al ghair baqiyu walla adin fa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 فَتَنَ قَانِتًا لِلَّهِ حَادِثًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 INNA ALLAHA MA'AL LADHEENA TTAQAW WAL LADHEEN HUM